هذا بعد الترجمة وإذا به أشد هذا يقول فيه ناس في بعض المناطق يلقب يلقبون بمسلم بدون عمل هكذا مسلم بدون عمل أنا ما أدري كيف تقدم الكلام عليه أمس وقال لا يصلون إلا الأعياد ما شاء الله الأعياد صلونا ويتركون الجماعة التي أركان والجمعة فهل يطلق عليهم اسم الإسلام مع إنه مع أنهم ينطقون بالشهادة ما عندهم شيء يقول هؤلاء لو كان عندهم الإيمان الصحيح ما تركوا الأعمال نعم